اللهم اجعلنا من ذبائح الخير حاول المساعد اجعلنا من من شرور وسيئات فلا مبدل له, له. لا الله وحده لا شريك له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 حد محمد صلى الله عليه وسلم فشرى الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اعجرنا من النار يا يا اما بعد فاتقوا الله معشر المسلمين حق التقوى فتقوى الله الجليل عده لكل شيخه وحصن امين لمن دخله وجنه من عذاب الله واعلموا عباد الله ان ربكم خلق بني ادم معرضا للخطيئات ومعرضا للتقصير في الواجبات فضاعف له الحسنات ولم يضاعف عليه السيئات قال الله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وعلم عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله عنده عشر حسنات أو عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله عنده سيئه واحده والحديث رواه البخاري وشرع الله لكسب الحسنات طرقا للخيرات وفرائد مكفرات للسيئات رافعه للدرجات عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه إلى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر والحديث رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن عاس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خصلة اعلاها منيحۃ العنس ما من عامل يعمل بفضل منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا ادخله الله جل والحديث رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان وسبعون شعبة او بضع وستون فافضلها قول لا اله الا أن الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان والحديث رواه البخاري ومسلم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا, الله قلت يا رسول الله اي العمل افضل قال الايمان بالله والجهاد في سبيل الله قلت اي الرقاب افضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً قلت فإن لم أفعل لم اجد فإن لم أفعل قالت تعين صانعا أو تصنع لأخرى لأن لا يحرمون من الإنسان من العمل من الخير لا يحرمنا من العمل شيئا. قال فإنما أسمع من أسمع. قال تعيش صالحا أو تسمع لأخرقين الذي لا يستحق أن يكون بعمله. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل أرأيت إن ضعف عن بعض العمل النبي صلى الله عليه وسلم لازال يموت. يعني يوقن الهمه في العمل حتى في اضعف الاعمال ولذلك ساله الصحابي قد انضعفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل قال تكف شرك عن الناس تكف شرك عن الناس معنى انس لسانه، احفظ هذا اللسان كف شرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك والحديث اخرجه المشارج ومسلم في صحيحيهما وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى اخاك بوجه طلق أو, أو طلق كما قال صلى الله عليه وسلم يخدس في وجه اخيك سمتك في وجه أخيك صدق ولكن لن تغني بسم الله العفو والعفو والسلام <تصفيق> رواه مسلم وكما شرع الله كثرة أبواب الخير وأسباب الحسنات سد أبواب آل الشر والمحرمات وحرم وسائل المعاصي والسيئات ليذكل ميزان البر والخير ويخف ميزان الإثم والشر فيكون العبد من الفائزين المفلحين قال <تصفيق> الله تعالى ولينما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم نهيتكم عنه فاجتنبوه معنى ليس فيه خيار ليس فيه درجة منع يعني أن النهي خليق قاسٍ قد يقول إنسان انتهي خمسين في المية قلنا أربعين في المية قلنا عشرين في المية قلنا سبعين لا إذا نهيتكم عن شيء فجتنيه وفي رواية إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه معنى قولا واحدا من منع ولكن الامر قال صلى الله عليه وسلم ما فتعتم ذلك قد يعمل الانسان حسب درجته في العمل فالامر تجيء بحسب الاستطاعه علاش لان الانسان تعتريه نواقص ومن هذه النواقص ان يكون عاجزا عن فعله فمن لم يستطع ان يصلي قائما صلى جالسا تق الله ما استطعته. اذا هناك في العمل فيه. عن الصراط اما في النهي فعليك الاجتناب وبذلك اختلف اهل العلم اليوم ما افضل النهي ام فعل الامر ايهما افضل هذا خلاف بين اهل العلم ومنهم من رجح ان النهي اجتناب النهي افضل من فعل الامر بمعنى ليس وانك لا تمتثل ولاي ايهما اعظم اجرا هو النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكما شرع الله كثرت مبواب الخير كما قلنا واسلماه بكتير منه قال وجماع الخير وجماع الخير وملاذ الامر وسبب السعاده التوبه الى الله يعني ما قصر منها في ان ولذ ذنبه امكبوا مجاد بالله بس الله سعاده جننا الفتن والمعاصي ما ظهر منها وما إذا قال وسباب سبب السعاده التوبه الى الله جل وعلا قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ومعنى التوبه الى الله هي الرجوع إلى الله والانابه اليه من فعل محرم وذنب أو من ترك واجب او تقصير فيه بصدق قلب ونبلئ على ما كانت اتطرفون للمعاصر وبالرحمة الله بنا أن فتح هذا الباب الذي هو باب التوبة والتوبة بابها مفتوح ما لم تطلع الشمس من المغرب من مشرقها يعني سطلع الآن من مغربها ما لم تطلع الشمس من المغرب عكس. من العلامات الكبرى كذلك ما لم تغنحر نفس العالمين كانت تصل الروحه إلى الحلقه إلى لماذا لانه من مات فقد قامت قيامته فقد قامت قيامته وترى يا عبد الله في حينها إما إلى الجنه وإما إلى النار لان ينزل ملائكه الرحمه او ملائكه العدن اللهم اجعلنا منا من المؤمنين الذين ينزلون عليهم ملائكه الرحمه ليدخلوا روحهم وينزلون بكفن من السماء سواء كفن من الجنه او بكفن من النار لان الروح تيقتكفن اما كفن من النار والعياذ بالله واما كفن من الجنه وينزل ملائكه الرحمه فترى ما قامك حينها كذلك عند نزولك في الامر ترى البقاء كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اذا والتوبة النصوح يحفظ الله بها الاعمال الصالحه التي فعلها العبد ويكفر الله بها المعاصي التي وقعت ويدفع الله بها العقوبات النازله والآتية هذا فضل التوبه قال الله تعالى فلولا كانت قريه آمنت فنفعها إيمانها إذا قوم يونس لما آمنوا تشدنا عنهم عذاب الخزي في العاده الدنيا ومتعناهم الى حين ابو الجرير رحمه الله في تفسيره هذه الاله عن فساده قال لم ينفع قريه كفرت ثم آمنت حين حضرها اتركت الا قوم يونس فتشي القريه حل عليها الله سبحانه وتعالى فرفع العذاب الا قريه مان قوم القريه يونس عليه السلام ليبر اسمعوا رحمه الله فلما فقدوا نبيهم وظنوا ان العذاب قد دنا منهم قد خف الله في قلوبهم التوبه ولبسوا المسوح والهوا بين كل بهيمه وولدها ايتركوا بين كل بهيمه وولدها ثم عجوا الى الله أربعين ليله فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة والكذابه على ما بدا منهم كشف الله عنهم العذاب بعد ان تدلى عليهم بعد ان كان العذاب كانه ظل ولكنه لما كان الله سبحانه وتعالى صلّى اللهم صلّى اللهم فلما اللهم صلّى اللهم صلّى الله صلّى اللهم رفعهم منه صلّى اللهم صلّى اللهم صلّى اللهم صلّى اللهم صلّى المتاع في الدنيا هي التوبة الى الله سبحانه وتعالى من الذنوب فاعبدوا أن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويفك الذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير والتوبه واجبة على كل احد من المسلمين فالواقع في كبيرة يجب او تجب عليه التوبه لئلا يبغته الموت وهو على معصيه نسال الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فيندم حينما ينفع الندم رب ارجعوه لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا أعمل اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمه هو قائلها وبينهم ارض صحهم القبر الى يوم واجبة على كل احد من المسلمين في كبيرة تجب عليه التوبة الموت وهو على معصية لا في صغيرة تجب عليه التوبة على الصغيرة يكون من كبائر الذنوب والمؤجل للوجبات يجب عليه التوبة ايضا لما يلحق العمل من الشروع وانتفاع عفو الموامع قبوله يجدر بالأمر يجدر بالنواهيد الستاء وأمر يدوب إلى الله الم يكن النبي سماع سنة من الصغف في اليوم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفنه إذن وما يخشى على العمل من الشوائف المحذب منها كرياء فعن الأهل الميسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في يوم مئة مره قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم بوكه ان يكفر عن سيئاتهم وينخلطوا جنات من تحتها نمها يوم لا ينجي ذا النبي او الذين امنوا معه نورهم يسعى الله بهم وبامالهم يقولون ربنا اجمع لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدرك الله الذي ولا ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له له الملك وضع على كل شيء والدولة باب عظيم تتعطى به حسنات الكبيرة العظيمة التي يحبها الله لأن العبد إذا أحدث لكل ذنب يقع فيه توبه كثرت حسناته ونقصت سليئاته قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله يلاها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثرهم ضاعفه يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وابى وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنين وكان الله غفورا رحيما الا تريدون ان يبدل الله سيئاتهم أيها المسلمون تذكروا سعه رحمه الله وعظيم فضله وحكمه وجوده وكرمه حيث قبل توبة التائب وأقال عفرة المذنبين ورحم ضعف هذا الإنسان المسكين واثابه على التوبة وفتح له ابواب الطهارة والخيرات عن أبي موسى الشعيب رضي الله عنه عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده من الليل ليتون مسلمين. ويبسط يده بالنهار ليتي... ليتوب مسيء الليل فهل من تائب يا عباد الله والتوبه من اعظم العبادات واحبها الى الله تعالى على اعظم وكل العبادات تشتري على ثلاث والتوبه من اعظم العبادات واحبها الى الله تعالى من اتصف بها تحقق فلاحه وظهر في الامور نجاحه قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من المفلح وكفى بفضل توبة شرفة وكفى بفضل توبة شرفة فرح الرب بها فرحا شديدا عن أنس الرabi الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحد سقط على بعيره وقد اظن له في ارض فلت شد فرحا بتوبه العبد من احدكم كان في صحراء فلت وعاد له دافع عليها طعام وشراب فاذا الذاكه فلت ضاعت بحث عنها لم يجد معناه استسلم للموت ارض فلت فطبعا راى شجره مستضله وفوض امره لله جل وعلا ونام فلما استنقض وجدها حين رأسي بقول فرحة الشديدة بل من شدة فرح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرح فقال الله انت عبد وأنا ربك أخطأ من شده الفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من. الله ما أنت ربي وأنا عبدك من شدة فرح أخطأني يعني الحكمة والصواب في النطق فقال لهما أنت عبي وأدى ربهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اخطا من شدة الفرح فرحت هذا الله أشد فرحة بتوباء رحمك يا الله والتوبة عبادة الله بجوارب والقلب والتوبة قبلها من صفات النبيين عليه الصلاة والسلام ومن صفات المؤمنين قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيله قلوب فريق منهم ثم تبعهم إنه إنه عبد رحيم وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وقال تعالى عن داود عليه الصلاة والسلام واذكر عندنا دَاوُودَ ذا الاتي انه اواب ولسان اواب بمعنى الرجاع من الامر والثوب كلها بمعنى واحد هو الرجوع معناه الرجوع من المعصيه الى طاعتها. الرجوع من المعصيه الى طاعه الله وانظر كثير التابعون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الملاذون بالمعروف والنبون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ألا من أجل صفة التوبة التي بدأ الله بها هذه الصفات المدلّة من صفات الإيمان وتوبة عباد الله تكون بالجوارح والقلب واليوم لن يتوه الله فيه على العبد. ذلك اليوم هو خير ايام العمر ذلك اليوم الذي يتوب الله عن عليه فيه هو هو احبل الخير ايام العمر والساعه التي يفتح الله فيها يعم إمام باب التوبه ويرحم بها هي افضل ساعات في الدهر لانه قد سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا عن كعب مالك رضي الله عنه في قصه توبه الله عليه في تخلفه في غزوه تبوك انه قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضاقت عليهم الارض بما رحمته فمنع احدا ان لا اله الا الله ومع ذلك امه فقال سلمت على رسول الله صلى الله وسلم قال وهو يمر وجهه من السرور الله جل وعلا تلك الآيات التي فيها بيان لتوبتها قلائِ السادات. طال مَرَقَ النبي صلى الله عليه وجهه من السرور. قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. صلى الله عليه وسلم يقول لك عم من قال أبشر بخير يوم مر عليك من منذ ولدتك أمك. رواه البخاري ومسلم. عشرة المسلمين. انها تحيط بكم اخطار عظيمه وتنذركم خطوب جزيره وقد نزل من اعداء الاسلام بالمسلمين نوازل وزلازل واصابتهم الفتن والمحن وانه لا مخرج له من هذه المضائق وهذه الكربات الا التوبه الى الله والانابه اليه فالتوبه واجبة على كل مسلم على وجه الارض من الدنور صغارها وكبارها ليرحم الله في الدنيا والآخر ويكسب السرور والقربات ويكسب الشرور والقربات ويقين عذابه الأليم وبطشه الشديد قال أهل العلم إذا كانت المعصين بينك وبين بين العبد وبين ربه لا بد وهذه شروط الثلاثة أن يقرع على المعصين أن يقلع على المعصين يندم على فعلها وانعزم الا يعود اليها تبدا تلتزم الشروط باش تكون تومه داير توبه نصوحا صادقه اولا العزم او الاقلاع عن المعصيه باش انت من المعصيه كما تقول الانسان بعيد الدخان هذا ابو حرب اش كيقول وهو كينكر تركي لك والله يعصوا عليه هذا يستهزئ بالله الله عفل عبد الله يتمني مثل التومشة السجد تقلع الحينها أقلع أكبر صاد سجد التومسة تقلع في حينها عن أقل عندما سمعت أمر الله يتحنه عليه فأقلع فإذا فالإقلاع عن المعصية وأن يندم والندم هو قد الحرقة التي يحس بها الإنسان في صدره وفي قلبه تلك الحرارة التي تؤدي بها أنه في كي دقاء كيف دي مكيف كالفا قديمة الله <تصفيق> يندم على فعلها يعني حصرة وندم وإن يعزم على أن لا يعود اليها تعزم وقد يقول قائل طيب تعزمنا وتبنا التوبة النصوحة وعود رجال احد الله. أشخص توبة أخرى الله تعود تحدث أخرى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 ان يؤدي اليه حقه ويستحيله ومينه بسطر شعوره إن لم تفيت تسامح منه إذا كان شعور ستؤدي العظمى فعليك أن تدعو له أن تستغفر لا أجد واستغفر لا هنا. والتوبة من جميع الدنور واجبة وإن من بعض توبته من ذلك الدم وبقي عليه ما لم يتوب منه تبتين عندك كثير من المعاصي وتبتين من باقيها صحت توبتك فهذه كل مقاذ بقيت عليك لابد أن تحدث لها توبة فتوبوا إلى الله أيها المسلمون واقبلوا إلى رب كريم أسبق عليكم نعمه الظاهرة والباقرة وأتقوا من كل ما سألتموه ومد في آجائكم وتذكروا قصص التائبين المبيدين الذين من الله عليهم بالجوده النسويه بعد ان في بحار الشهوات والشبهات فانجلت رشاوة مصائرهم وحيت قلوبهم واستمارت نفوسهم وايقظهم الله من موت الغفله وبصرهم من عمل غي ومهمات المعاصي وأسعدهم من شقاء الموبقات فصاروا مولودين من جديد مستبشرين بنعمة من الله وفضل لم ينسسوا سوء واتبعوا من الله والله من فضل عظيم هذا وصلوا على خيرتك فينا كما راه الله إذ يقول عزم القارب إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صروا عليه وسلم الله بصدي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا <تصفيق> وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إن أمام همي بجيب. وظمهم عن الخلفاء وعن نعم الأخبار وعلى منه Kiwa Hhouses. وعن عمير وعن سائل الصحب الأجمعي. اللهم أرن حق حق رسوة و وأبنا الباطل اللهم ارزقنا الدم لك يا محمد رحمتك يا محمد رحمتك يا محمد رحمتك يا محمد رحمتك يا محمد رحمتك اللهم محمد رحمتك يا محمد رحمتك يا محمد رحمتك يا محمد رحمتك يا محمد نسال الله سبحانه و الله و نوفقه لما يحبه ويرضاه يرضاه و نهيئ له البطانه الصالحه الناصحه التي تعينه على الخير و عليه انك ولي ذلك و في مولاي الرشيد مولاي السمون الحسن وسائر أسرته اسرته الشريفه انك ولي ذلك و عليه اللهم علينا الحق حق حقنا و اتباعه و ان الباطل باطل و زوجه اللهم لا في جمعنا عذابا به ولا هملا ولا إلا قريته، ولا مريدا إلا شفته، ولا مريدا إلا شفته، ولا مريضًا إلا شفته، ولا في يا أرحم الراحمين، ولا ضالا إلا ولا إلا الله هو شباب المسلمين. دينك الله الله اكبر الاسلام والمسيلمين الله الله قوي عزيز